ارجع البصر هل من فطور ثم ارجع البصر كرسين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسيق ونقل زين السماء طبيحة وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبحث المصير وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم وبحث المصير إذا ألقوا في سمعوا لها شهقا إذا ألقو فيها سمعوا لها شهقا وهي سحور تكاد تميز من الغيب كلما تميز ألقي فيها فوجئ سألهم خزنتها سألهم خزنتها. نذير قالوا, بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحا بذنبهم لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغبرة وأجر كبير وأسروا قولكم او جهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو النظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض فَمَشَوْا فِي مَنَكِبِهَا وَظُلُمَاتِ من الرَّسْكِ وَإِذَا إِنُّ الشُّورِ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذًا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ من في اي ان يرسل علينا ثم حاصبا فذا تعلمون كيف نذير ولقد كان نذيرا لنبين منهم فكيف كان ذاك اولم يرضوا الى الطير فوقهم صفصاف ويقبض ما إلا الرحمن ما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 وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذنبتا سيئت وجوه الذين كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا, وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلالهم مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا